قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم أو في ظلال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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدون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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين